هو الفضل الكبير اننا تعدني يدخلونها يحلون فيها من اثاور من ذهب من اثاور من ذهب ولؤلؤ وان ولباسهم فيها حرير فقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا, إن ربنا الذي أحلنا دار المقامات من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب والذين كفروا لهم رجاء جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا وذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيهما من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا حمل